نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ابي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجنا الا ان ياتين بفاحشه مبينة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 ترجمة <تصفيق> نانسي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 سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد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 الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا, ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعملون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 سمي الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم الله الله الله اكبر, الله أكبر.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 يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبت غيما رضات ازواجك تبت غيما رضات ازواجك والله غفور رحيم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 قال نبان يا العليم الخبير إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ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 عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا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 يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله, الله أكبر الله أكبر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 दिन राकाल सन्धाय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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْهِرِ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يجب مَا يُغْنِي عَنْهُ مَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ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 ثناء الله لمن حمده সলাম মালাই তোমার রহম তুমা الله তোমার রহম তুমা الله الله আসলাম <أجبر> الله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 قالوا بلى قد جاءنا انا نبي من ذكر ربنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لكم لا نسمع او نعقل ما كنتم فيه اصحاب الزبر فاعترفوا بالذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إنهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسرني قولكم أو جهبوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير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 الله في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كنب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الله أكبر অল অকবর অক্লা رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدار إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يروا إلى الطالفاق صافات ويقبض ما ينسكه إلا الرحمن إن أنه, إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جهن دراكم ينصركم من يدور الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إذ أمسك رزقه بل يرجع في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أن يمشي سويا على صراط مستقيم؟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 قُلْ إِنَّ مَلْعَمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّ مَا رَأَوْهُ زُرْفَةً سِيَئَةُ مُجَوْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُلْتُمُ بِهِ تَدْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنَا اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَنْ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابَ الْأَيَامِ قُلْهُ الرَّحْمَنَ آمَنُنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي عَضَلَالٍ مُبِينٍ قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غوراً فمن ياتيكم بماء عين الله الله أكبر 국민 clap, from God with heaven to it ཧ ҧұς, Құґھ ғ�ľ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 আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আলিহাসাল্লামের সন্ন্যতে অভ্যাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন পিস বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শু সন্না सम्र जीवन के सफल और सुंदर करोन सोन्नाथर वस्तवायन देख से सोन्ना प्रति मंगलवार रे आठ टुन सम्प्रचार सकाल सारे देश बांगल्